لتضاع عمري فلم أرى الشبيبة المشيبة أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبة أنا العبد الغريق قبل وج بحر أصيح لربما ألقى مجيب